ادري ان الشام يا الغالي تصرخ والعرب والغرب تحس يا حها هدر وعقل انكر الله واستري الدول ما في يدي يا صلاحها أدري من الشعب يا الغالي تصري تصريه ترحس يا حهام هدرك واذكر الله وتريح الدول ما فيدي يا صلاحها من يبشري دايا فشحي لكن القصه طويل مراحها العوام دون سوريا نبيح دام ما نقوى على سفاحها ما تشيل الغبن من عين الجريح كف شاعر تلعب مسباحها سوريا تصرخ تبي صحيح ما تبي شعر يزيد جراحها <تصفيق> إن الشام الشامي الغالي تصيح والعرب والغرب ترحس يا حذر أدروعك رواه الدول ما في يصلحها. الحرار ما ترجي مديح ترتجي دام يزيد سلاحها مان يبقى صد ونا رجل صريح الحقيقة ضايع مفتاحها ندعي ان بشار بذن الله يطيح وقتها يحلى الشعر بفرحها ندعي بشار ذل الله يطيح وقتها يحلى الشعر بفراحها ها ها ها تصير ها ها ها ها ها ها ها الله ها ها ما ها ها We gaan door